إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منفرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام سسين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلسى حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين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 ويا جنا جنب الاسم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله واذا جاءوك حييهك بما لم يحييك به الله ويقولون في ان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 إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فاسحوا يستح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نِدَائِهِ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ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 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعتهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على سيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون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 يؤدون من حدا الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من